سوره القيامه صفحه خمسمائه وسبعه وسبعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وحسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك, كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر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 كلا اذا بلغت التراكي وقيل مراك وظن انه الفراك والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى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 أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله لا أقسم بيوم القيامة كلنا قالوا لا يعني هنا للتاكيد المعنى أقسم بيوم القيامة ما بلا أنه قثر زيادة لا في أجل مع أفعال القسم مع أقسم قال أقسموا بيوم القيامة. قال ولا أقسموا اذا قال أقسموا بيوم القيامة. قلنا لكم الإقسام إنما يقسم الله بشيء يريد أن الناس حتى ينتبهوا إلى إيش؟ يعني عظمة هذا الشيء أو أهمية هذا الشيء. قال لا أقسموا بيوم القيامة. ولا أقسموا بالنفس اللوامة كذلك. يعني وأقسموا بالنفس اللوامة يعني كثيرة الهم. كثيرة اللوم قد تكون قال بعضهم كثيرة اللوم لنفسها يعني أنها بتلوم نفسها على كثير من التصرفات والله أنه مثل عند الإنسان بيرتكب معاصي ويرجع يتوب يعني ويلوم نفسه هنا قال الله اللوامة يعني كانها كثيرة اللوم فظهرنا كثيرة اللوم سواء لنفسها أو لغيرها وسواء على معاصي أو على غيرها يعني فيها هذا الصفة صفة اللوم نفس الإنسان أبداً. الله يعني نفس الانسان الذي يصفر يعني ان يكون الانسان يمكن ان الانسان يعني ان الانسان يمكن ان يكون يمكن ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان يكون ان قال أكسموا بلقاه بيوم القيامة لا أكسموا بيوم القيامة ولا أكسموا بالنفس اللوامة يعني أكسموا أنكم ستبعثون أو إنكم ستبعثون ورجع بعدها أيحسب الإنسان أن ألا نجمع عظامها بيست يعني بيستنكر عليهم كيف انهم أيه يعني كيف أنهم يعني بيكذبوا البعث بحجة أنها ما يمكن أن نلقاه ان الله ما يمكن ترجع العظام وقلت ايش انتهت العظام قد رميم وقد انتهت كيف نعد با ترجع فقال اي يحسب الانسان ان نجمع عظامه يعني يعتقد ويظن المعد ايش ان احنا احنا جامعين لها ومحنا رادين لها كما كان بلا يعني بلا نجمعها بلا قادرين على ان نسوي بنانه قال بلا نجمعها يعني بلا يعني نجمع عظامه يعني احنا جامعين لا بنجمعها بلا, جام بلا قادرين على أن نسوي البانان يعني بلا في حال على أن نسوي هنا وش يعني الكلام قال يعني لأنه في البداية قال على العظام نفسها يحسب الإنسان وقالنا نجمع عظام ما العظام قال لا يعني بأشف نرد اللحم ونرد الجسم كما هو نرد الجسم كامل ما هو مبلغ فقالوا الأظام فقال اذا على أن نسوي بنانه يعني نحن نرده كامل لما طرف اصابع يعني نحن نقول كذا لأن كانت قد طرف نحن بلا قادرين على أن نرجعها كامل إلى أطراف الأصابع لأن نقول ليش بكرة البنانة وهي رؤس الأصابع كان قال لا قادرين على أن نسوي بنانه ما هم أبلاج يعني أن نجمع عظامها بل نجمعها قادرين على أن نسوي يعني نسويها نرجعها كما كانت أليش الأصابع فأصبح كأن المعنى إذن كناية عن أن بيسوي الجسم كله واضح هذا المعنى ذي كان معروف وسائد عند الناس يعني ذي كان بي في السربة الآن جاء جاء اكتشاف يعني في, في عصر الحديث وجدوا أن كل أصبع معها هاش بصمة خاصة كل إنسان يعني ايش يختلف عن الآخر حتى الأخوة كل واحد له بصمة خاصة في هذا في البنان في رؤوس الأصابع وربما في كل اليد يعني قال ايش هذا البنان فيها أصابع يعني بصمات بلا كانها أوضح ما تكون في ايش في ايش في الانامل في البنان وجدوا كل واحد له بصمة خاصة يعني هذا هذه بنراه من خلال يعني يعني الدوائر هذه والخطوط هذه بنراه في في هذا ب... كل شخص بسمة تميزه عن كل واحد في العالم يعني عن كل إنسان في ال... يعني في التشكيلة في يعني الأخطاء ما هي سرع. في الرسم نفسها ما هي سرع. حتى على بي... بيقولوا يبص من يعرفوا من هو بعرفوا بالرسمات ها هذا يعني فقالوا ببعضهم هذا في سبق علمي إن يتكلم القرآن يعني كين يذكر لنا أطراف البنان وبس وش الحكمة فيها في يعني أن فيها شيء شيء عظيم ما قد عرف الناس إلا الآن فقالوا هذا دليل على أن, يعني إن هذا الشيء هذا الكلام من عند الله حين يقول يذكر قال بلا قادرين على أن نسوي أطراف الأصابع إذن هذا في عجاز علمي يعني, يعني بينبهنا هذا القرآن على معلومات ما تمكن الناس معرفتها إلا الآن وهذا القرآن من قبل أكثر من 1400 سنة هذا إذن دليل على أن هذا أيضا من الأدلة على كون هذا كتاب من الله ما هم بشر لأن ما كان يعرفه الناس البصمات هذا واختلافها إذن قال بلى قادرين على أن نسوي بنائنا إذن قادرين على أن عن أن نجمع العظام ونسويه كله إيش حتى ال ال هذه البصمة نرد هاكا ما كانت لأن يسوي حد يعني الآن نرجع حتى إيش هذه البنان كما كانت نسويها بنان بل يريد الإنسان ليفجر جراء أمامه وشتينا المعاني أيضا يمكن نحمل على المعاني يعني ما يمكن نحمل على إن الأمراض البصمات فقط وكيف بايحب لهم ربي ذا الكلام ولا يفهموا إذا نجيبه معنى هناك إنه يعرض بالاستثمار وايضا عفيه عف ملاحظه بذكر الايه يعني بالبنان ان فيها ايش ان فيها شيء عجيب يعني ان فيها فيه قلنا فيه سبق علمي او اخبار بمعلومه ما عرفها الناس الا في عصرنا هذا قال بل يريد الانسان ليفجر امامه اذا قال يعني يحب يقول ايش ما يمكن ما يعني في الواقع هل الانسان أراد بإنكاره أش البعث وانكار أراد وانكار الدعوة هو أش الحامل على هذا أنه يشتيء أنه يريد أن يستمر في المعاصي يعني رأى أن في دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله بيد عليه خصوصا كبار القوم والأغنياء اللي كان بيستفيدوا من أموال المساكين وبيضهدوهم وله حقوق يعني يعني غير مشروع يعني ردها الدين في يعني ما عجبهم الدين ويشتوى يستمروا في حياتهم الأولى. فقال بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يعني أن يفجر. إذا اللام قول لأنه بمعنى أن هو أذ أحسن لنا من حين نقدر أنها يعني أن مقدره ونقدره يعني عدة قادرين. هو قال قلنا قالون بيمكن نجعل أنها نام الطريف معنى اللام معنى أن يعني بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه يفجر كلمة واضحة يعني أنه يعني, يعني يتعامل ليفزق ويفزق لكن أمامه أمامه وإحنا بنستعملها للمستقبل يعني بيقول أمامنا يعني أمامنا يعني الأجل اليوم الآخر يعني في استعمل الأمام بمعنى المستقبل اذا بل يريد الإنسان أن يفجر في ايه في مستقبل حياته يعني طول حياته في المستقبل من حياته إذا هو السبب هذا السبب الرئيسي هو اتباع الايه الهوى وان الانسان يريد ان يتبع شهوته هذا يعني الذي ايه يرفض الدخول في الدين يريد ان يفجر امامه يعني ان يفجر في المستقبل في في المستقبل يعني في مستقبل هذا الشخص في مستقبله امام اذا المراد بها هنا المستقبل احنا بنقول بيقول الاليوم القيامة هو أمامنا يعني خامك مقبلين على تسهل قلعة أهد استخدام اللام في المصرية إيه يعني مثل إيه إنما يريد الله يذهب عنكم يعني أنا يذهب يعني نقدر قدر يعني شقادة حتى نقول قدر إن به يعني اللام زايدة يقولون اللام زايدة ويقدروا أن لا قد معناها أن وبس قال بعض النحاب يشير الى هذا المعنى وبعض احد الائمه ربنا حسام بن قال بل يريد الانسان ان يخبر امامه يساله ايانه يوم القيامه يعني حين يعني عندما كان يريد ان يرجح هواه ويحقق اطماعه شهواته هذا الحامل الاساسي فقال بيجي يستنكر يساله ايانه يوم القيامه بيسال وين يجي يوم القيامه متى تكون متى يكون يوم القيامة؟ يعني انكار لها حصول هذا اليوم أو الوفاة هذا اليوم. يسألوا أيان إيش يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وحسف القمر. أم تابع يعني يشتكي في جب في حياته بسبب ليك. فإذا بيسألوا عن بعد القيامة يقول له ما جب بكت وتعيشوا. لا لا يشتيء ما يشتغل ما يشتيء من. لبيستنكروا قال وحنا فإذا قال الله ان الكابس قال يسأله. إنه أكثر الى الانكار ولا لا مو له يعني ما من ما تستفيد من هذا السؤال إنه مالذي يسأله. مالذي ان قال يس قالو شي لكن ذهب له يعني اشتي لنا ان هذا قدو مطبوع على الشهوه كذا يعني يرجح شهوته ولا يبالي بشي ما هو مسألة انه ما اقتنع بالبحث ولا يعني عدم قناعه بشي ما بل انه مسألة اتبع اهواء فلذا قال من بسبب هذا يشتكي قال يفجر في كل المستقبل يعني يتصرف كل التصرفات دون أي وجود في المستقبل. فلذا قال بيجي هو ريا بيجي لأن هكذا بيقول وين بيجي يوم القيامة. فالظاهر إنه يريد الإنكار وأكثر ما ترد منهم يريد هذا الإنكار. ولا لو يقول من يجيب عليه يقول ما إيه يعني علمه عند الله ولا يسأل يسألوا أيان يوم القيامة. يعني انه يتحدى ولا يرضى يؤمن حتى بيقول متى سيكون يوم القيامة فقال الله مثل هؤلاء ما هو يعني ما ينفع لنعمل الله ايش رجعين يجي يوم القيامة لأنهم يعني ايش هو عناد انهم مسألة ترجيح الاهواء اهم ولا هي مسألة انهم ايش ما عرفوا ولا اقتنعوا في مسألة ايش عناد هذه مثل قال جحدواها واستيقنتها أنفسهم. فقال فاذا برق البصر وخسف القمر رجع كما جاء يوم وبرق البصر يعني يندهش البصر كأنه بيقول برق يعني قرأت بقوله برق البصر كأنه قال من الحين تحصل برقة عند الإنسان قل قريب منه بيقال بيقال إيش بي إيش يعني بيفتح ويندهش يندهش كبير فقبي عذر ببرق البصر يعني إنه إيش إن إند يعني عندما يندهش الإنسان فإذا برق البصر، يعني اندهش الإنسان كأن, كأن هناك برقه قد لمعت فإذا برق البصر وخسف القمر قال كمر جاء اندهش من الأحداث وخسف القمر، ما عدر القمر الخسوف هو زوال أيه؟ يعني عدم رؤية القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، رجعيش كلهم رجعوا يسمعوا في مكان واحد، ولا في جهة واحدة وربما يتقاربوا والله في الواقع يتصبر اجتماعهم ما في نفس الأليهات ربما كأنه يتقاربوا ويأتي الشمس والقمر يعني لأنه برجع يختل على الظاهر يعني فرقون حتى يعني تصطدم بعض الكواكب مع بعضها ربما رجع قال اجتماع الشمس والقمر يعني ايه يعني يدخل القمر مع, مع الشمس يعني يحصل يعني يحصل يعني ينتهوا لماذا أتى بالفعل مبنين المحر برق ما صار لا قري قال يعني كان برج لا لا يعني <تصفيق> انها عندهاش فمرجع عندهاش يتلعب صار بنقول واه واختفى القمر يعني واختفى القمر كيف يقول يقول عندما يصير الأحداث بس ما المقصود منه الفاعل المقصود عندما يعني أحداث نفسها بنفسها بذاتها عندما تحصل هذه الأحداث قال واختفى القمر وجميع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ أي أين المفر قال في حين جت تحصل هذه برجع إيش سيتأكد سيتأكد إن هناك إيش حساب وعجاب ثم يبحث عن الإيش على المهرب ورجع يقول كيف يعني كيف وين أهرب؟ لا بل يعني بل إيش؟ بل حتى ربما يأس ثم يأس إيش؟ ولا يعرف كيف يتصرف قال يقول الإنسان أين المفر. كما حصلت هذه الأشياء يقول وين أهرب؟ أين المفر أين أفر من إيش يعني من عجاب الله عليه. يعني ذاك يا ابو غريب الله هذا تمام يعني هو لا اشتهي اشتهي ما بلا مسارته لك شده هذا اليوم النبي اندهش لا قالوا كان حين جي برقه وقال فتح واحد زياده وحتى ربما يظهر لمعانها في عينه بيقولوا بعضنا فقالوا قالوا البصر يعني كان دي معناها إذا اذا عندما يكون في حاله من الرعب حاله شديد من الرعب. فقال الله قال يقول الإنسان يوم ما إذن أين المفتر كلا. لا الظاهر أنه ما هو ظل يعني يعني سواء حقيقي ولا في الواقع يعني يعني يريد وين عب كيف يكون المفتر يبحث عن مهرب؟ هنا الظاهر أنه قال حقيقي حين قال كلا يعني أنه يرد عن هذا وإذا وإذا قدرنا أن فعله أفعاله كذا بيبحث. فإنه يعني بأنه يعني لا يفكر في هذا الأمر، لا يفكر في أي المفر، لا يفكر في أن يهرب أو يحتمي أيش من عذاب الله، فلا لا وزر وزر يعني ملجا لا ما لا يعني لا يمكن يلقى لا جبل ولا سرداب ولا يمكن أي شيء يحميه من من عذاب الله، إلى ربك يوم عيدن المستقر، لأن هذا اليوم يكون المستقر واستقرار الناس الى ايش يعني اذي استقرارهم الى ربك يعني رجوعهم الى, الى الله فقط ما عاد يرجعوا الا الى الله يقول الى ربك ويقدم الله الجار والمجرور يعني والرجوع والاستقرار يكون كل عند الله فقط عند ربك فما اذن كل الناس كل بايش يذهبوا الى حساب, حساب الله الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان الانسان يومئذ بما قدمه قال. في هذه الايام ينبأ يخبر بكل اعماله بكل اعماله قال بما قدم واخر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر هو المراد بها يعني بكل أعماله بعض يفسر بما قدمه وآخر يعني بما يعني بما فعله في ايش حياته وبما فعله في آخر حياته وهذا معنى جميل ذكر سيد محمد قال بما قدمه آخر يعني هذا يعرف في بداية حياته وهذا يعرف في آخر حياته يعني ما بشي بقى ينسى. ما إحنا هذا قدمته وآخرته يعني هذا فعلته في الـ في ال في البداية وهذا فعلته في النهاية يعني ما هو بشي ما بشي أيه با ينسى ولا يعني ولا ينسى بالتقادم إنه ق قديم أو كذا ما ما هذا محسوب في نبّاب كل عمل وبعضهم بيقول بما قدمه آخر يعني بما قدم إذا قدم وهذا يقدمه في حياته وذي يأخره بعد حياته كيف؟ يعني إذا جاءه فعل أفعال خير مثل ذي بيقولوا أو إذا, فعل سنة إذا فعل سنة يعني إيه أثرت في الناس مثل يقول من سنة سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عامل تتكتبوا ما قدموا آخر نعم نعم نعم نعم قال يعني فقالوا بعضهم يعني إيه يقول ما قدموا آخر يعني ما فعل في حياته ما قدم في حياته وما فعل بعد ايش وما اخره بعد بعد موته وشذي اخره الافعال ذي تبقى يعني بسببه مثل مثل الحين يقعد سوى مشاريع خيريه وبقيت ويستفيدوا منها الناس حبيب قال اجر ايش الفاعل مات أو كذلك حتى بالنسبه للشر اذ يف يسن سنه يسوي للناس حاجه طريقه او عاده سيئه فيها امراض لله ويرجع يقوم الناس يسوه مثله فجاء وقدوا ايش سن للناس يجي على إثم يعني يحمل مثل أوزارهم فهذا قال يعني إنه ينبأ بكل ايش اي أثر من آثار السواء كان عاد حي يعني يعني يأثر فيه حي أو بعد ما ماته ال... يعني مدري يقول ينبأ الإنسان يوم إذن بما قدم أخر ما قدمه وآثار تمام ايه وقال وآثار وآثار انا غير اللي يقدم سابر ولا عبارة بعد. يعني ما أخر. فقال له: يبقى الإنسان يومئذ بما قدم أخر بل الإنسان على نفسه على نفسه بصيرة. يعني بيقول بل الإنسان في الواقع على نفسه حجة. الإنسان هو نفسه هو حجة على نفسه. يعني ما عليه يعني لا يحتاج أي شيء آخر. هو نفسه بيجو يعني أي دليل على نفسه بيجو أي يعني. يعني ما عند إحنا ما يمكن إنكار أي, إيش أي, ما يعني أي فعل قد فعله قال على الإنسان بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة يعني نفس الإنسان بيكون حجة على, على نفسه إما لأنه يعني عندما تعرض أعماله ويرو اعماله كلها ويقدر نفسه حجه على نفسه فالإنسان على نفسه بصيرة يعني ما بيسموه الآن بيسموه الأوراد هذه بكتبوا فيها بيوع الأراضي والتملك ممتلكات يسموها بس بسائر والواحد يقولها بصيرة يعني اسمها من الحجة يعني فهذا فقال بل الإنسان على نفسه بصيرة بل هو حجة على نفسه ربما إنه حجة على نفسه بأي يعني يعني بنتخيل إنه قد يكون حجة على نفسه إن عندما يرى أفعاله فيجد هو نفسه عمله حين يرى الناس حين يرى عمله بدهوا حجة على نفسه. ما ملوش على الإضراب هنا؟ فائض الإضراب هنا قال بل. يعني بيشي طرح خمسة كلام. لا. ودري. كلام عنه. ولا يعد انتقال إلى ما كلام آخر. وها هو يعني إنه يعني إنه الأول يعني الانتقال إلى موضوع آخر. يعني عاد ينتقل يذكر لك أي أشياء أحداث أخرى. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معازرة. يحتاج الشيء قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى عذيره يعني في الحين نقول اذا كذا وكذا ورجع انتقل إلا عاد بس يجي كذا وكذا وكذا وينتقل إلى موضوع آخر الحين بيستعمل بهذا الاستعمال بهذا المعنى قال اذا نفسه هو حجة. يعني بل الإنسان هو حجة على نفسه و لو ألقى يعني ما عادين فعلا يلقى يتحذر أيه ما عادهم ما عب فائدة يعني معاذير الأعذار هذا فات منها وما لها أي هانا لأنك دو نفسه بأيش, بأيش بيجدو حجة حين يجد أعماله كلها واضحة قال بل و لو ألقى معاذرة ليش قال ألقا يعني تكلم بها أخرجها قال أعذاره يعني طرح أعذاره فيقول طرح لا تحرك به لسانك لتعجل به لا لأي الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال الحين كان جبريل يأتي بالوحي ويقرأ إقرأ القرآن عليه كان بحاول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إنه يحفظ يتحفظ ال يتحفظ ال ال الكلام يعني الآيات وعاد جبريل بيقرأ بيكردها بسان قبل يكمل إيش جبريل مثلاً قبل يكمل الصورة ولا الآيات بيبدأ جبريل يقرأ يعني ذكر بعض الآيات وكررها معه يحاول النبي يكررها لجلحة لجلحة واحد يحاول يكرر هالجلاش الجلاة تحفظ الحين واحد بحاول يكرر رفض الجلاة حفظ فقال الله لا عدي فعل كذا لا عدي كون يحاول ي يعني يكرر لسانه ويحرك لسانه الجلا يحفظ لجلحة يستطيع الحفظ قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآننا إحنا علينا إن إحنا نجمعه يعني لا تكون تحرك الجلا تأجل به يعني كأنك بتستعجل يقول الله أنت بهذا الفعل بتستعجل أخذ القرآن تستعجل أخذه في أي تماك في قلبك لا لا تستعجل افعل يعني اسمع حتى يكتمل أيه يعني حتى يكمل جبريل مثلًا إيش الوحيد وحنا يعني إيش يعني سنجمعه في قلبك نقول إن علينا جمعه علينا جمعه وقرآنه علينا أن إحنا نجمعه وعلينا أن نحن يعني ن نضعها أي يعني في في قلبك يعني علينا أن نحن نيج تحفظ ما تحتاج لا تدور أعرف هذا ولا تتحرك لثانية فقال لا كذا وهذا أيضا يعني للنبي يعني نعمة كبيرة لأنه حتى لو أنا ذكرت آيات كثيرة وجب يعني بعد ما تكمل آيات الله يبقي ايش؟ حافظها ليش الناس يجمع بينسو الناس بينسو جمع لكن فإذا إذا واحد إذا ألقي إذا إلى إذا واحد كلام ويشتي نفس الألفاظ يحاول يعني يكرر الألفاظ لأنه تثبت تثبته أشتر ذاكرته فقال الله ما عليك لا تكرر ولا تستعجل خليه يجرى لما يكمل وما لك الله أن حافظ وجهور راسخ في قلبك ما تحتاج فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني كان اللي تعجل أخذه وإيش يعني وحفظه تعجل هذا الأمر لا تعجل الله بيجي لك هذا الأمر إن علينا جمعه وقرآن يعني إحنا ذباني نجمعه في قلبك قلبه وإحنا ذباني يعني والقرآن كلمة قرآن أثرها معناها الجمع كلمة قرآن يقول وقراء معناه جمع قراء الماء في الحض يعني جمع الماء في الحض فعلينا إن إحنا نجمع فيه إيه وقرآن يعني كان إنه فيه يعني في قلبه أكتر من القرآن، نحن بناجمع ما يدفع، يشتغل ويستقر ويثبت، يعني يترسخ في قلبك يعني يعني يثبت ويرسخ، في يعني في إذا فيه للمكان ولا القرآن، يعني في قلبه إن في الله يرسخ في قلبه. الله بالباقي من قلبه يعني. اي والله يعني جمعه هو كأنه يقول قرآنه يعني جمعه هو فإذا قرأناه فتبع قرانا كما ايش كما قرأناه يعني كما قرأه عليه جبريل عليه السلام فتبع قران يعني إيش تابع إيش يعني يعني ولا وانتظر حتى يكمل ثم ايه اقرأ ات ات يعني اتبع يعني مكانه يقول حتى آه. يكمل ثم ايه اقرأ انت ثم اقرأ حتى تكون هنا حتى تكون متتبع يعني لا تكون مخالف له لان اذا جبريل بيقرأ والنبي بيحدث لثانه جاهو بيخالطه يعني بيوم يعني ايه يترادت معه ما جاهو بيجي بعده فقال خليه يكمل وارجع ايه ورجع قال ما اقرأ بعدها فاذا قرأناه يعني اذا كمل جبريل التبع قرآن يعني رجاه اقرأ يعني التبع قرآن يبليل يعني ات ات يعني يفعل مثلاً بعد ما يكمل ليش نقول معنى قرآن هي يعني انك قراءته على معنى تلاوة تلاوة علينا جمعه تلاوة نع علينا جمعه وقرآن قراءته لا ثم التبع قرآن كيف يعني علينا قراءته يعني ما بخليه تقرأه بالسان ثاني عنده القرآن غير قراءه يعني مصدر. فإذا قرأناه في التبع قرآن يعني كأنه يقول التبع يعني لجل معنا بس معنا اللغة والقرآن يعني كأنه يعني أما ال نفس الآيات فيش مع قرآن. يعني شنو في التبع يعني إنك تمام يعني إنه بعد ما يكمل إبجأ إيه تليها بعد. إскаرتها إذا مشي تكرر ولا فرجع بعد ما يكمل. قال ثم إن علينا بيانه. ثم قال بعد هذا أيضا بعد يعني بين ع بعض الأشياء شيء عض من هذا نحنا بين خليه لأنه بين بين له في صدرك تفهمه وت يعني وتعرفه حق المعرفة ثم إن علينا بيانه كلا بل إيش بل تحبون العائلة هنا انتقل إلى ذكره يعني إلى الخطاب مع أهل مكة الذكاء الذي رفض الإيمان برسول الله والإيمان باليوم الآخر يعني كانه قال قال ايش كلا ما احنا قلنا في البداية كأنه يقول ابسموا انكم ستبعثون وهم ينكروا كيف النبا عيد العظام قالها كلا بل تحبون العاجلة ايضا بيأكد هذا المعنى يعني يعني انزجروا او انه قال ارتدعوا عن هذا القول وهو انكر البعث يعني ما هو الحامل لكم هذا الشيء انكم تنكروا البعث بل تحبون العاجلة بل انكم يعني اثرتوا ايش قدمتوا الدنيا على إيش؟ على الآخرة وما باليتوا إيش بالآخرة قال بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة تحبوا الآجلة؟ العاجلة يعني تتسمتعوا الآن ولا تبالوا إيش بالآخرة وإش بايحصل إيش في يعني يوم القيامة؟ وجوه يومئذ الناظرة قال ها تذرون الآخرة؟ وفي الآخرة هذا وإيش بايحصل قال برجع جوه الناس دسمين وجوه يومئذ ناضره في هذا اليوم في, في نابرة هذا بباد يعني يعني يعني حسنت المنظر عليها يعني عليها يظهر عليها الراحة والسعادة وال يعني والبشاشة يعني, يعني, فيها يعني فيها السرور نعم قال هذا وجوه يومئذ معنى نابرة إذن بباد يعني عليها السرور والراحة والاجوال الجمل وتكون ايضا على النور الى ربها ناظره هذا بالذا قال الى ربها ناظره قال الى ربها يعني أش تنتظر ربها يعني تنتظر ايش رحمه يعني تنتظر رحمة ربها وتنتظر خير ربها وتنتظر نعمه ربها وتنتظر الجزاء من ايش من ربها يعني النفوس المؤمنه يعني يكون هناك ناس يوم القيامة المؤمنين قسم وغيرهم قسم آخر. المؤمنين قالوا وجوههم يعني يوم ما ناظرها قال تراهم يصورهم حسنة جميلة راوية يعني إيش فيها يعني تظهر عليهم السعادة هذا لاش بالنسبة المنظرهم وأيضاً بالنسبة للتواقب ما بهم خوف فيها يعني أثناء المحشر والله. ما بهم خوف ورعب هم قال عليهم يظهر علي يعني إنهم مرتاحين عندما يرى صورهم وفي نفس الوقت متوقعين منتظرين النعمة ايش والنعمة ذي بيعطيهم الله فإذن إلى ربها ناظرة يعني قالوا إلى جزاء ربها إلى نعمة ربها ناظرة يعني منتظرة كلمة ناظرة هنا هذه بضاء أصلا نظرة ما هذه بضاء ما فيها إشكال إنها معنى الجمال حين تقولوا يوم يومئذ ناظره ما فيها إشكال ناظرة يعني جميلة عند الناس جمع واضح ما حدث السراب غير هذا المعنى لكن الـ الـ يعني الثاني عندما قال الى ربها ناظره هنا بنقول يعني كلمه ناظره يعني تاتي بمعنى مبصره يقول نظرت الى إلى يد فلان ولا نظرت الى رساله يعني ابصرت اليها ولكن هنا قلنا هنا وتأتي احيانا تستعمل يعني نظره بمعنى الانتظار وإن يعني هو غير هو ليس المعنى الحقيقي لكن أحياناً استعمال نظر بمعنى إيش الانتظار هذيب بيقول إيش قال قال كان بها واحدة تتسوّل وقال بت إيش بت... وبقالت أنا ناظرة إيش لعطائكم تقولوا أو... معناها ناظرة ووش يعني ناظرة؟ يعني إنها منتظرة متوقعه منتظرة وقال واستعمال النظر بمعنى إيش الانتظار النظر بمعنى الانتظار قلوه كثير قال ذلك يقولنا لهم وجوه يوم بدر ناظرات الى الرحمن ياتي بالخلاص ناظرات الى الرحمن يعني يبصروا الى الرحمن هذا اول كان قال إلى ناظره الى يعني كان الاستعمال يعني ينتظر اله يعني ناظره الى الرحمه او منتظره الى الى يعني الى نعمه الله المهم ان احنا بنقول الانتظار هنا او الحمل على الابصار ما هو ممكن إنها ناظرة إلى الله، لأن الله لا, لا يمكن أن يرى لو الله يرى ويجاكده مثل باقي المخلوقات فالله مستحيل رؤيته فما يمكن أن يقول الى إلا ربها ناظرة يعني أنها تنظر إليه يعني تبصر لكن بقلنا معناها إلا ربها ناظرة يعني, يعني أنها منتظرة وما يعني منتظرة؟ يعني أن تنتظر الأشياء النحيم من الله ويدلنا على أنه هو المعنى المقصود إن الله اجتهى هذا المعنى المقصود ما هو مبلغ مثلا، نحن أبنس أول ونقل عبر الكلام ونهبلها دلالات ثانيه المقابل كيف قال الفريق الثاني قال يومئذ باثره باثره يعني مكنشره غاضبه يعني إيش عليها يعني يظهر عليها الفزع هذا مقابل ايش يعني وجوه يومئذ باثره هذا مقابل وجوه يومئذ ناظرة الناس قال ووجوه وجوه يومئذ باثره تظن ايف على بها فاقه هذا الوصف الثاني يعني المؤمنين وصفهم بوصفين اولا قال يعني نظارة يعني حسن المنظر وجمال المنظر ويظهر عليهم الراحة والسرور هذا الأمر الأول الأمر الثاني إنهم متوقعين ومنتظرين لخير جيلا يعني متفائلين ومرتاحين بهذا الأمر ورجع ذكر أما بالنسبة الكافرين على العكس الحالتهم بدل ما يكونوا حسنا وجوههم قال ولك باسرة وجوههم باسرة يعني مكنشرة غاضبة شديدة الغضب قد على على البسور يعني حتى بيظهر أي إنسان من شدة يعني ال... يعني من الخوف والرعب ذي فيهم والمعنى الثاني قال تظن أن يفعل بها فاقرة يعني يعني تتو... تعلم أو تتوقع أن, يب... أن يفعل بها الشيء يكسر الظهر يقول هذه تكسر الظهر كانها تكسر العمود الفقري يسمى فاقرة تأثر على الفقرات هذا إذن مقابل الاصفر والاكبر ظلم يعني ينظروا يعني ينظروا الى الله الفروذه وهذا راكاله بيتوقعوا اذا ذكر لنا في خثرتين للمؤمنين وخثرتين ايش وقابلها ايضا للمجرمين المؤمنين قالوا وجوههم حسنه مناظرهم حسنه وايضا الخثره الاولى والخثره الثانيه بيتوقعوا الخير ويرجوا الخير بالنسبه للمجرمين وجوههم عابسه قالها ووالتواضع ينتظرون أن يقع بهم ما يكسر ظهورهم هافجاريت ظنوا أن يفعل أن بها فاجرة كلا إذا بلغت التراجية قال بيقول يعني ارتدعوا اتركوا هذا ال... يعني هذا العناز اتركوا هذا الكفر يعني بالبعث اتركوا وانتبهوا انتبهوا وركزوا يعني ذكروا حضروا هذا الموقف قال بسرو يعني يقول يعني عندما يمرض الإنسان ويشرف على الهلاك؟ فاذا قال إذا بلغت الترادي حين تبلغ الترادي قال بلغت يعني الروح حين يقديه هنايا يعني الروح هترجوة حين يه العظمتين هذه أعلى عظمتين هذه تحت الحلق هذا يسموها ترادي في حين قال هذه وهذا هذه وصلت قال حين يجي يصلى الروح يعني فيم تزق يقديه هنايا يعني قبائش قبائش تخرج قال اذا بلغت التراقيه وجيلى مراق وقعد الناس بيتكلموا من هذه باعه من هذه بيرقي تيجي يقولوا قال بيجي الانسان نفسه قد بيشاهد الموت بيسمعهم يتكلموا جيلى مراق من, من هذه باعه وكأن حتى راق بيقولوا راقا يرقي يعني بيقول الرقية اسمع الرقية كان في الواقع هي يعني بيستعمل كثيرا في العلاج بايش بالقران ولا بالعلاج بايش ولا باي شيء قال ولا يعني يعني ايه يعني يدوروا اي علاج هو لكن الشيء كانو بيستعملوها بغير غير العلاج الطبي فقال فكر قال اه فكر من هذه با كان من هذه با عالجه من هذه با حل دواء كما قدوا بايش تبيني ناجح قديه هنايا قديه عند التائ ترجوا وقدوا بينادى ولا يقولون هذا تقولون ذي بعارة يقولون دا نسافر بكذا ولا يقولون سوي لك كذا ولا وقية مرات لكن هو وظن أنه الفراق ما هو قال ايه تأكد تتأكد إيش وظن أنه الفراق يعني قلت يجى إن نقدوا الموت ولكن ما عد إيش ما يستطيع يكلمهم ولا يتواصل معهم ها؟ ما وصوي يعني ما احتمال؟ لا الظاهر انها ظن يعني انها يجى إن ما حنروا الموت وديه هنا يا من دجلاه من كل مكان قدوه هنا يا ظننا أنه الفراق يعني سجن لا قالوا بيستعمل ظننا هنا يعني كأنه شيء بيسترد إلى أشياء يعني الظن الذي بيقول استدلالي اللي الاستدلالي أبي عنا حيان بالظن وظن أنه الفراق وتفت الساق وبالساق هنا بعضهم يقول تفت الساق بالساق يعني بتقول كل ساق تميل إلى الأخرى. عند ماء عند ما يموت بعض بيقولون يتسف يعني تقرب الساق من الساق انه حين قال ها حين جاي يحصل هذا كأنه بيحصل شيء يعني ما هو في الفاعل في الواضح حين يقول كذا لان حاتم بدوره بيقول كيف بيقولوا من مراق مراقي يعني من يرقي من هذه باعه عالجه ولكن قد عرف ما هو عند الموت وساقه كذا تفت قالت تفت الساق بالساق فهذا ان نعم التفه الساق يعني كان كل يعني بيقولوا بعض منها بتميل كل ساق الى الاخرى وبعضهم بيفسر التفه الساق بالساق بيقول انها ما هي الا مسألة يعني مسألة مساله كناية عن شدة الامر زي قلنا لكم يح قامت الحرب على قدم وساك ارادوا انها قد بشده قد شديده وهنا التفه الساق بالساق يعني قد نقدي ايش قد هو في كرب وشده يعني شديد في كرب شديد فقال بعضهم يعتبر من الكنايه ما ايهو حقيقة قال والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق كأن هذا يدلنا على جواب الشرط. حين قال إذا بلغت الترادي ويحصل إذا كما ايه تبلغ الترادي وكذا وكذا برجع يعرف الانسان ايه يعرف الانسان الحقيقة ويؤمن بالايش بالاخرة ويندم على ايش ما قد فات قال إلا ربك يوم إذن المساك هذا يدلنا على إيه إنه برجع يعني إن الإنسان برجع يصدق هذا الأمر ويتيقن هذا الأمر يوم, يوم, يوم إذن يعني حين يموت برجع, برجع يساك إلى الله يعني إلا جزائك إلا ربك يوم إذن المساك فلا صدقه ولا صلى ما هي الجواب ما الجواب قالوا ما هي الجواب لكن با به على الجواب قالوا كأن عاد فيه إيش حين ما يذكر ما يعني ربما جاء فيه نوع من التهويل حين ما يذكر الجواب قالوا يعني حين يحصل هذا الموقف حين قال جودي أش الروح نية ووجود الناس بيدوروا يقولوا من هذه باي عارج من هذه باي يسرون كيف يسوي سافر بهل هبل كذا يبلك كذا وهو قلت إيه قلت يقين قدر الموت وقالت يعني حين يحصل هذا الأشياء وش يعني وش يحصل يعني حاجة إيش؟ يعني حاجة شديدة ما يمكن نوصفها كأنه قال إذا رجع إيش؟ إذا حصلت هذه الأشياء إذا حصلت هذه الأشياء يعني بدأت أمارات الإيش؟ يعني الموت وكذا قال يعني يقول يعني ما أصعب هذا الموقف حين يحصل كذا وكذا وكذا يعني إنه بيحصل أشياء ما إيش ما يمكن وصفها وهذا قال وهذا في دلالة على بعض أو يعني قال إلى ربيك يومئذ المساك فلا صدق ولا صلى قالوا هنا نرجع الى يرجع إلى الكلام عن الكافر. الذي كان بيقول أيانا إيه؟ قال ما أيانا إيه؟ يسأل أيانا يوم القيامة. يعني ما بيحبالي وينكر في الواقع قال بيتحدى ويشتيف الواقع يبقي يعني في طول حياته ويعصي ربي ولا أحد يقول شيء فقال إيه؟ ويجي حتى وصل الى الحال به الى ان ينكر ويقول متى ويستعجل وين يوم القيامه ممكن لها ينكرها فاذا ايش خلاص الدقعه نتيجه هذا الامر نتيجة هذا الأمر كان كان يريد يعني يعني ان ان يعني يتبع شهوته وان, وان يفعل ما اراد ولا احد يرده و يعني حتى أن يوم القيامة قال فلا صدق هذا إذا فلا صدق ولا صلى ما صدق بأيش بما جاء به النبي ولا ما مرض يمتثل ما أتى به النبي ولكن فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى لكن الذي فعله قال كذب بالنبي وكذب ما جاء به الله وتولى أعرض عن كل أشي ما جاء به الله رفض أشي أنه ينفله ثم ذهب الى اهلية ثم وعاد بي ايش قال عبي يرجع الى اهله ومتفاخر بعد, بعد الذهاب الى رسول الله ويكذبه ولا يرضى يسمع الكلام رسول الله ويعرض ويرجع يذهب الى البيت كما قدو ذهب الى اهله بيروي يعني بيظهر انه قدوه ايش مثل يجوه منتصر قدو ذهب الى البيت ويتبختر يعني إنه إيش؟ مثل الحين جوا يعني ما استطاعوا إنهم ولا استطاعوا إنهم يأثروا عليه؟ إيه؟ قال هذا معنى ثم ذهب إلى أهلية يتمطى يتمطى قالوا كأنه يعني يصير بطريقة فيها, يعني فيها تكبر وإظهار للكبرياء او للكبر. فربما كان الحين ذهب إلى اهل يعني يعني ال يعني انتهى الموضوع وهو منتصر الحين يقول هو منتصر ثم ذهب إلى ربه إلى أهل يتمطع قال أولى لك فأولى يعني هاي هذا يقال له أولى لك فأولى يعني إما أنك إيش يعني إيش نقول يعني حقيقي على ال ال إيش حقيقي بيك يعني هو العذاب بعد يعني بعد هذه الأشياء يقول حقيقي بيك إما أولى يعني أحق بك ولا إيش ولا بعض يقول يعني إن في عذاب لك المراد فأولى لك, لك فأولى ثم أولى لك فأولى كأنه قال أنت أحد تستحق هذا تستحق هذا وكرره ثم أولى لك فأولى أي يحسب الإنسان أن يترك سوداء عنده نحن ايش بان نتركه مهمل ولا نقول له شيء يسويه شي ما بده لا سوداء يعني ايش مهملا أي يحسب الإنسان أن يترك سوداء لا سيعادب سيحاسب على كل ايش ما فعل ألم يكن نطفه ممنين؟ من يعني قلنا ان يترك سذا يعني عندنا احنا بان نهملها ولا عد يعني ايه احنا محاسبين له مثل ما كان بيقول او كان بيقول ايان يوم الدين قال عندنا احنا احنا محاسبين له وبان مهمله كذا الم يكن نطفه ممنين من تمنا يبين الله له ما هو داري ان جاءه نطفه يعني اولا شيء حقير ما هو شيء ورجع ايش الم يكن نطفه ممنين من تمنا ثم كان علقه ثم كان علقه فخلق فسوى ثم كان علقه يعني قبعه الدم اول شيء كان نطفه مني ورجعها خلقها الله وحول الى ايه الى علقه يعني قبعه من الدم وبرجعها ورجع خلقها الله وسوى ما هو بيرى ان الله قادر ما كان شيء ما كان كيف ان الله اوجد ايه اوجد هذه النطفه ورجع أوجد هو وخلاه ايه يعني من من النطفه خلاه آدم سوى ما هو داري في هذا الأمر إذا هو داري يعني إذا ليش يقول ما جهت ربي عيده بعد ما يموت وربما أنه ذكر الله هذا بالذات يقول كان نطفه يعني لأنه يعني ولود تراب يعني تحول إتراب إن الله بع بعيده يعني إن الله هذه حوله خلاها إلى هذا الصورة ما كان شيء ما كان الله يعني شيء مهين والله ذي على إلى هذا إلى هذا الصورة أو إلى هذا الحالة فإليش ما يدري يعني ما هو داري حتى حتى حتى لا ينكر يوم البعث الم يكن قطفه من, من منين تنمنا ثم كان علقه فخلق فسوى يعني فخلقه الله فسواه فجعل منه الزوجين اذ ذكر هذا ايش هذا النطفه قال ألم يكن قطفه من, من منين تنمنا ثم كان علقه فخلق فسوى يعني ثم كان ربما هذا النطفه كان علقه فخلقها يعني فخلقها الله فسواه فجاء والله ثم كان علقه فحلقه فسواه فجعل منه زوجين والله خلينا نكملها من البدايه يعني ألم يكون قطفه من منات ثم كان علقه فخلقه الله فسواه وخلاه كامل متكامل فجعل منه بين الله يعني اذا الله جعل من هذا ال هذه النطفه والله من هذا ال ال ال الماء المهين جعل منه الزوجين الذكر والانثى فالله قال خلق من, من هذا الأشي النطفة أو من ال ال الذي يمنع الذي هي نطفة من من خلق منها الزوجين إذا ما هو دار ما كان الله نطفة ورجع حولها الله خلى لها لم أقدرها وخلها لم أقدر إنسان سوي إذا الله خلق الزوجين فخلق الله الزوجين الذكر والأنثى من هذه النطفة فخلق منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بيجاد على أي حي الموتى ما يستطيع اذي يفعل هذا ما يستطيع ان الموتى وهو قد جاء يعني وكانهم ايه كانهم احياء ما بلا يرجعهم مثل ما كانوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم